فاسعوا إلى ذكر الله ودروا البيع ذلكم خير لكم إن تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتعون دون <تصفيق> Látom, hogy طوال ودنيا الشمس وال... Yeah. No. Igen, Bye, bye,